م و س ا ل ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ع ا ل ا م ي ه الولي فالله موسوعه و النابلسي و للعلوم ا ا خ ت ل ف فيه ف ت م من شيء ح ك و ا إ ل ى ا ل ل ل ه ذ ك م ي ه ك م و س و ه و ا ل س م ي ع ا ل ب ص ي ر ل م س ا ل ل ا ل س م ا ل ا س ل ر ز ا م ي ش ا ء و موسوعه ا إبراهيم و ى إ ا أ ن ا ب ل د ي ن و ل ا تتفرقوا فيه كبر ع ل ى المشركين و م الاسلاميه ي ه ما ج ا ء ه م الهدى ع ل م بطيا ب ي ن م ش ر ك ل م ة س ب ه ت ي ر ر ب إلى أجل م س م ى ل ن اجتماعي